وعناه ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة تحفظت من دعائه اللهم اغفر له وحمه وعافه وعفو عنه واكر نزله فوس المدخله واغصله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نفيت التوب الأبيض من الدنس وَأَجِدُ الْهُدَاةَ خَيْرًا مِنْ دَارِي وَأَجِدُ الْخَيْرَ مِنْ أَهْلِهِ له الجنة وفيه فتلة الخبر وعذاب النار رواه مسلم ونبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازتني يقول اللهم اظلحينا وحيتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا واندانا اللهم من أحيته منها فاحيه على الإسلام ومن توفيته منها فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا طب لنا بعد رواه مسلم والأربع وعنور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وأعطوا وأوقوا دعود وصحهم همدان